واسعة ابصارهم ترهقهم ذله واسعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون دون히 ومن يكذب بهذا الحديث سدره ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من يعلمون وأملي لهم وأميهم إن كيدي متين إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا وَغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ عِندَهُ وَغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَخْبِرْ لِي حُكْمَ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْنُومَ فَأَخْبِرْ لِي حُكْمَ رَبِّكَ ولا تكن كصاحب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنب سَبَّاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ أَلَيْسَ رَبُّكَ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَذْوَارِهِمْ ما سمعوا وان يجادل الذين كفروا لوليفون كبر صار د تمتلوا لم ما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون لم سمعوا الذكر وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ الحق الحق ما الحق ما الحق وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقُّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقُّ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فأما تمود, فأما تمود فأهلكوا بالطاهية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأما عاد فأهلكوا تخفرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام شسوم تخفرها عليهم تَرَى القَوْمَ فِيهَا صَرعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٌ أعجاز نقل فَهَلْ تَرَى لَهُمْ دَاقِيَةً فَهَلْ